إِلَٰهٌ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَٰلِكَ يَصْطَفِّيهِ إِلَى الْمَآبِ يَبْلُغُ الْغَفَاقَ وَمَا هُوَ مِنْهُ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال وما دعاء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 قل من رب السماوات والأرض قل الله قُلْ من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفت اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنوء أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مِنَ السَّمَاءِ ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومن يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله ومن لا يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحث 119. كذلك يضرب الله الحق والباطل 110. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 111. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما يَطْوِي فِي كذلك الله كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا له لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ